نزور الساحه بينا ان شاء الله نروح للبدينا ونزور الساحه بينا نزور مشتبه الله والساجد bi wa wala dal kull nafas asana min awada wa ya burud al نور المدينة ننسى به خاطرنا نوصل ونقف على باب النبيش ونستأذن أوال وندخل الضريحة الأطيابي وبيه انت وسل وهذا كل اللي نبيه انت أمال والناظر قبة الخاضرة ونعيد زيارة الزهر ور الساهر نبينا تقيع اسم الله يصطع منا للأيم الأربعة كلمنياء للأمل طفل هوا يوصلنا أربع شموس موزعة بدمنا وقلبنا الترب الأيم الأربعة اللي تقتربنا نور الحسن من منبعه خادنا وشربنا زين العباد مشعشع طيور فب درغنا ننهل بحوره والصادق نزهر بنوره وبنه من اهل الباقر سنزور المجتبى الظاهر والساجد ومن اهل الباقر والصاد طول لينا والصاد طول للبقي عن الخواطر جينا من ايام ما تنلقى اشق نوصل للام البنين بلهفات طالعه عمه النبي وبنينا الزياره للذكر اسم السجيه زهرناها بشوق العمر في كل عشيه ونبعث من خيوط الفجر لها تحيه لو ندري بس وين القبر وننظر لضي بالرغم يا مجبر طاب قاتل حب حملناه multim, oh. no. no. وكاني عزاه وإحنا لنا بالمدينة المغزاه للنبي ويا البقيع وصل والأحد نطلع نزور الحمزة سلينا من ورد السماء يوم قبر سورة مثل ما كانت فاطمة تطلعت زورة وزيارة مننا مسلمة هلا الطهوره لكل قبر في طيب النورا نترجى هذه للزياره للحمزه إن شاء الله نروح للمدينة ونزور الزهر ونبينا ونزور المشتبى الطالب والساجد والنهي الباطل ونزور المشتبى الطالب والساجد والنهي الباطل